شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين ثلاثل وأغلالا وتعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مذاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يحجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره متطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأزيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوتا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجداهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ذمهريرا وتانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت فواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج هذا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان يَلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا أَمْ مَنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ مَرْعًى نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فضة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 شااء الله ان الله كان علي من حكيما يدخل من يشاء في رحمه والظالمين اعد لهم عذابا اليما